أنا ابن الرعد بط يفوق الخيال أهجم في النوم أرعب كل الرجال جبان نعم ولكن في الظلال أكون صاعقة القاتلة بالمثال كنت ضعيفا أسقط في كل خطوة أبكي وأخشى وقلبي فيه رجفة لا أجيد القتال ولا أحسن الرفع ولكن في نومي أطفئ ألف لفحة تدربت سنينا على ضربة واحدة قطع الرعد قصارى يهيى الواحدة ولكنها تسقط الشر بضربة وتجعل نفسي في الساحة محترفة أنا ابن الرعدي أعق يفوق الخيال أهجم في النوم أعب كل الرجال شبان النعم ولكن في خلال أكل صائقة القاتلة بالمثل نيزوك نجمي ونور الحياة لأجلك أقاتل أقهر من باغى في عينك طيب يخمد نفسي ويجعلني بين الجبن والشجع نصفي في المعارك غغم علي ولكن أصبح رمحا يفجر صوت المحن برعدي نقطع الظلم تقطيعا وفي الهواء أتحول برقا سريعا أنا ابن الرعدي برق يفوق الخيال أهتم في النوم كل جبان نعم ولكن ثفلال أكون صاعدة القاتلة بالمثل ليس الشجاع من لا يخاف العذب بل الذي يواجه وينهض من الغياب كل دمعة في مطمار نعمة صنعت رجل أن يجاهد في الصراع بهم عند الطرورة أصير الصواعق كما يهوي البرق بلا رحة وبلا طوارق من قال سينيسو جبان فليسقط سأجعله بين شظايا الرعد يتفكك في نهاية الحكم أنا الفارس الخفي وضعيف الأمس صار بطلا نقي إذا نمت توقع هجوم الرعبي فالصمت زيني سيولد الحد أنا ابن الرعد قاطع السدود سيفي سريع كصوت الوجود في النوم أطفئ نار العدو وأصير في الظلمة بطلاً نبيلاً مقدود